well هيا على الفلاح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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الحياة تتقلب بين ربح وخسارة ويسعى الإنسان إلى أن ينأى بنفسه عن الخسارة ويحقق فوزاً في شؤون حياته يفرح الإنسان للربح ويزهو ويحزن للخسارة ذلك أن الخسارة مر مذاقها أليم مآلها وبعض الناس إذا لحقت بهم خسارة دنياوية شق الجيوب ولطم الخدود ودعوا بدعو الجاهلية لكن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الدنيا وليست خسارة المال والمنصب أو الوظيفة أو التجارة فضلاً عن الخسارة في العاب رياضية ورغم ذلك رأيت الناس في هذه الأيام القليلة الماضية اهتموا بأمر هو في نظرهم عظيم نغص عليهم حياتهم وعكر عليهم صفو مزاجهم فتدمروا وتذجروا منه وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وصاحوا في الملأ باكين أو متباكين لقد أقصي فريقنا من المنافسة وخسرنا المباريات والحقيقة أن هذا الأمر والله وبالله وتالله ما هو خسارة فمن أراد تسحيح المفهوم الحقيقي للخسارة فليسمع ما جاء في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد فالخسارة الحقيقية عباد الله هي خسارة الباقية الآجلة ومتاع الدنيا ليس مقياسً للربح والخسارة فكم من رابحٍ في الدنيا وهو خاسرٌ يوم القيامة قال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين فالربح والخسارة في ميزان العقلاء ربح الإيمان والفوز بالآخرة والإنسان خاسر أبداً خسارة عمره ومآله مهما جمع وحوى وحاز واستولى يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي قصر ثم استثنى تبارك وتعالى من هؤلاء الخاسرين استثنا قوماً اتصفوا بأربع صفات فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الذين لا يخسرون الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بعمل الصالحات وتجملوا بالصبر والتزموا طريق الحق هم الفائزون وأعظم الخسارة خسارة الدين كل خسارة في هذه الدنيا تهون إلا خسارة الدين لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها الهلاك في الآخرة خسارة الدين بانحراف شبهة أو شهوة أو بتضيع أركانه وتميع أحكامه أو يسخره لخدمة دنياه وبلوغ مصالحه ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ومن ضيع العمل بأوامر الله وأهمل في تحصيله خف يوم القيامة خف يوم العرض ميزانه ونقصت أعماله فترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات ويغدو من الخاسرين قال جل وعلا فمن تقولت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولما اهبط ادم وحواء قال ربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فمن فقد مغفرة الله وعفوه ورحمته وقربه فهو من الخاسرين ومن سمات الخاسرين خلف الوعد ونقض العهد وإبطال الميثاق والإفساد في الأرض ببث الشبهات وإثارة الشهوات ورعايتها قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وطاعة الكافرين وموالاتهم علامة الخسران والقرآن يحذرنا من سوء العاقبة والمال قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوترك يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ومن سمات الخاسرين ان عباداتهم تدور مع المصلحه الدنيويه ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فمن الناس من لا يعبد الله ولا يحمده إلا في حال الرخاء إذا حل الدنيا بداره عبد ربه وأطاعه وإذا رحلت الدنيا عن حياته إن قلب على وجهه يتمسك بالعبادة حال النعمة ويصد عنها حال الضراء خسر الدنيا والآخرة ومن الخسران ما ذكره القرآن في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فمن ألهته أمواله وشغله أولاده وضيع بسبب ذلك العبادة والطاعة ظناً منه أن ذلك سبيل الربح فهو واهم مغرور يخيل إليه أن هذا سبيل المتاع والأمن والنعمة وما علم المسكين أنه لطريق الخسارة سالك هذا في من شغله أهله وأولاده فما بالك بمن يضيع وقته في تتبع قوم يركضون خلف جلد منفوخ ومن قتل أخاه ظلماً وعدواناً فهو خاسر وإن عاش منعماً مستمتعاً بنعيم الدنيا قال جل وعلا فطوَّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ومن اتخذ الشيطان وليًّا يحكِّمه في ليله ونهاره وقوله وفعله وماله ومآله فهو خاسرٌ قال جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر قسرانًا مبينا والأنبياء المصلفون يبصرون مواطن الخسارة ويحذرونها ويحذرون منها وأبرزها المعصية التي تفضي إلى زيادة التخسير قال الله تعالى على لسان هود عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ومن سمات الخاسرين الأمن من مكر الله قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن صور الخسارة وأليم الحسرة أن يضيع الرجل الحسنات التي تعب في جمعها بعد أن أساء إلى إخوانه فيطالب بتسديد الديون التي عليه فيخسرها كلها أي يخسر حسناته وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تدرون من مفلس.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 اخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رواه مسلم ومن كذب, ومن كذب بلقاء الله ومن لم يعمل له وقصر أمله في الحياة الدنيا وخدع نفسه فهو خاسر قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرَّطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون والخسارة التي تبكي العيون وتحزن النفوس هي موت القلب وقسوته فلا يتأثر بالقرآن ولا يخشع لآياته ولا يستجيب للمواعظ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 الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فإننا نعيش في زمنٍ إن قلبت فيه الموازين فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً حيث أصبح الوالد يحرص على ابنه أو أبنائه لحضور التدريبات الرياضية بل ويصرف عليه أموالاً طائلة ولا يبالي به إن كان يحفظ القرآن أو لا يحفظه بل يجعل الدراسة عائقاً في حفظه للقرآن وإذا طلب منه أجرة لمعلم القرآن انتفض وقال أتأخذون, أتأخذون الأجرة على تعليم القرآن فليعلم هؤلاء أن من الخسارة هجر القرآن وهجر تلاوته قال جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن الخسارة تضيع الصلوات وتأخيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة كأنما وُتِر أهله وماله بمعنى سُلب أهله وماله فلم يبقى له أهل ولا مال ومن الملاحظ أن كثيرا من المسلمين يحزن حزناً شديداً على خسارة فريقه ولا يتحرك قلبه إذا ضيع صلاةً واحدة بل إذا ضيع صلاة يوم كاملٍ والنوم عن صلاة الفجر وأداؤها, وأداؤها بعد طلوع الشمس خسارةٌ وتفويتٌ للفوز العظيم والربح الكبير وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجلٌ بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه وضيع الوقت من صور الخسارة والوقت لا يخلفه شيء وإذا انقضى فلا يرجع ولا يعود والعاقل يتأمل سرعة قضاء الأوقات ويعرف كم ربح فيها وكم خسر حتى لا يفاجأ بالعمر يتهاوى والخسائر تتوالى وقد تلحق الخسارة الأمة جمعاء وكأيٍّ من قريةٍ عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابًا شديدًا وعذبناها عذابًا نُكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًا فالأمة التي تنحرف عن منهج الله وتخالف أمره وتستفحل فيها الذنوب والمعاصي وتتمرد على هدي الله ورسله تكون عاقبة أمرها ندما ومحنا وفقرا وجوعا وحياة مفزعة لا أمن فيها ولا استقرار وتلك سنة الله سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فالذي لحظناه أن الناس معظمهم تكلموا في هذا الأمر واجتهدوا وبحثوا عن أسباب الخصارة والجواب عنهم أن هذا ليس خصارة أصلاً حتى تبحث عن أسبابه لم تدرس أسباب هجر الشباب للمساجد ولم تجتهد في معرفة أسباب انحراف الصغار انسراف الصغار والكبار عن حفظ القرآن ولم تبحث عن أسباب انتشار الرذيلة والسرقة والمخدرات وجعلتم الهم الأكبر هو الفوز أو الخسارة في الرياضة عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الأمر مُدبَّرٌ من قبل أعداء الله ذلك أن اليهود جاء في بروتوكولاتهم قولهم إنما نوافق الجماهير على التخلِّ والكف عما تظنُّه نشاطًا سياسيًا إذا أعطيناها ملاهٍ جديدًا ولكي نُبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد سنُلهيها قالوا سنُلهيها أيضًا بأنواعٍ شتى من الملاهي والألعاب ومجزياتٍ للفراغ والمجامع العامة وهلُمَّ جُرَّا وسرعان, وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليهما, وما إليهما فانتهى كلامهم من البروتوكولات فقولوا لي بالله عليكم هل تعرفون لليهود فريقا متطورا في كرة القدم تطوروا في كل شيء في الاقتصاد والأسلحة والاختراعات ألا تظنون أنهم يستطيعون أن يتطوروا في كرة القدم ولكنهم تركوها للمغفلين من المسلمين فحان الوقت عباد الله فحان الوقت أن تستيقظوا من نومكم وتعرفوا ما ينفعكم وينفع أمتكم حقاً مما يضرها عباد الله لا يخفى عليكم أن الأنصار زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله ورسوله حتى أنزل الله في حقهم آيات تتلى إلى يوم القيامة قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ولو كان بهم وخلاصهم ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون وقال عنهم وعن اخوانهم والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولائك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال عنهم يعني عن أسالي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مكفر للأسالي وأبناء الأسالي وأبناء ابناء الأسالي فهؤلاء هم الأنصار حقا فلو قارن بينهم وبين أنصار اليوم ماذا سنجد أنصار الأمس نصر الله ورفعوا راية التوحيد وأنصار اليوم نصر الفريق العتيد ورفعوا لواء اللهو الجديد أنصار الأمس جاهدوا في سبيل الله حق جهاده وبذلوا النفس والنفيس وأنصار اليوم قاتلوا في سبيل فريقهم ودفعوا الغال والرخيص أنصار اليوم أنفقوا ما, عندهم لله. وأنصار... أنصار الأمس أنفقوا ما عندهم لله وأنصار اليوم صرفوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أنصار الأمس إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم للغزو وإنسار اليوم إذا سافر فريقهم للعب فعلوا كذلك أنصار الأمس إذا وصلوا إلى ساحة القتال والتحم الجيشان ذكروا الله وأنصار اليوم إذا دخلوا ملعب المعركة والتقى الفريقان سبوا الله أنصار الأمس إذا انتصروا حمدوا الله وشكروا وأنصار اليوم إذا فازوا خرجوا إلى الطرقات فصاخوا ورقصوا أنصار الأنس إذا هزموا رجعوا إلى الله واعترفوا بالتقصير وأنصار اليوم إذا خسروا عادوا على الممتلكات بالتخريب والتكسير وربما تقابلوا في الخارج مع أعدائهم فأخذوا حذرهم ولم يغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم ومالوا عليهم ميلة واحدة وقد يكون في صفوفهم جرحى وموتى أنصار الأنس يوالون المؤمنين ولا يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا أولي قُربَا وأنصار اليوم يوالون من والى فريقهم ويعادون من عاداه ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أنصار الأمس يأكلون الكسب الحلال الطيب وأنصار اليوم يشربون المسكرات والمخدِّرات وليت شعري إن هذه المقارنة ليست بين أولئك القوم وهؤلاء بل بين لفظ الأنصار ولفظ الأنصار ومع هذا عباد الله كلامي ليس موجهاً إلى من يمارسها بشروطها التي ذكرها أهل العنق إنما أقصد من يتتبعها كما يحصل من الشباب خاصة والناس عامةً مما يؤدي بهم إلى ما ذكرت من المحظورات وما تركت أكبر وفي الأخير أذكركم أن الفوز الحقيقي ليس فوز, ليس فوز الفريق في مبارة أو حصوله على كأس ولكن الفوز الحقيقي ذكره الله جل وعلا وجل وعلا في آيات كثيرة منها قوله سبحانه كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 فاللهم اجعلنا, اللهم اجعلنا ممن يفوزون بجنات النعيم اللهم لا تجعلنا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين اللهم بصرنا بما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم اهد شبابنا واهد شافاتنا اللهم واهد كبارنا وصغارنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أحسن إلى المحسنين الذين أنفقوا من أموالهم من أجل هذا المسجد اللهم بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أولادهم وبارك لهم في أعمالهم واخلف لهم خيرا مما أنفقوا اللهم واشف مرضاهم وجميع مرضى المسلمين اللهم وارحم موتاهم وموت المسلمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم واغفر وارحم علماءنا ومشايخنا وكل من علمنا وكل من كان له فضلا علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل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 الله ركبر الله ركبر الله الله حي على استووا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل ولا تداروا فرجات للشيطان أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة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 وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ولرب ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَاتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أصبناهم بذنوبهم فهم لا يأفهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله أكبر جميع الله لمن حمده الله اكبر اسمع الله اكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله